ما الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون رهن بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات.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 وغرتكم الأمالي حتى جاء أمر الله وغركوا بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار وبيأس المصير ألم يأنزل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأنزل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأنزل الذين آمنوا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 إن المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم يضاعف لهم ولهم اجر الكريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعبون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 ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب وفي الآخرة عذاب شديد ومعفورة من الله ورضوان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 وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدتني الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 وعزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذرريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثر منهم فاسقون ثم قفينا على آثاره برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفتو ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بترقى أرضان الله فما رعوها حق رعايتها